وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً يضل به كثيرون ويهدي به كثيرون وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه من بعد ميثاقه ويقفن ما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 سماء فسوهُن سبع سماوات فسوهُن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم.